إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أزل الرحمن من شيء وما أزل الرحمن من شيء إن إن أنتم إلا تكذبون.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 تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ان ذكرت بها بل انتم قوم مسرفون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 من جند من السماء وما كنا منزلين إن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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ الْدَيْنَ مُحْضَرٌ وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيَّتُ أَحْيَيْنَا هَا أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنَا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ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 ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنى حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْ آمِنُوا فَمِنْهُمْ مَنْ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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجههم في ظلال في ظلال على الأراك متكئون لهم فيها فاكها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 لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشأ ولم سخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيّا فمستطاعوا مضيّا ولا يرجعون ومن عمّرهن نكّسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ين بغيلة إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليظهر من كان حيا. ليُذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِن مَا عَمِلتَ أَيْدِينَا أَنْعَامًا